قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله اي يحرفونه من ذات ما اتقوا